غير المغضوب عليهم ولا الضالمين آمين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوابة أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّاً نَجْمَعِ عِظَامَهُ بَلَا قَادِرِينَ عَلَى أَن يُسَمُوا يَبَلَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَخْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ لِهُمُ لِقِيَامَهُ فَإِذَا بَلِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يقول الإنسان يومئذ أين المفر كما لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم ونخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاديا لا تحذك به نسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا رجه إلى البصرة تظن أي يفعل بها فاقرة كلا إذا بدري تراقي وقيل مرّاق وظن أنه الفراق والتفت السب الس إلى ربك يومئ من المساق فلا صدق ولا صلى ولا إن كذب وتولى ثم نهى أحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من منيين ثم كان علقة فخرق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والنسى أليس كبير على ان يحيي المتا الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإذا الكواب انتثرت وإذا البحار فدرت وإذا القبور اعترت علمت نفس ما قدمت وأخفرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك في أي صورة ما شاء ركبك كلا من تكذبون بالدين وإن عليكم لفافقين كراما من وَمَنْعَنَهَا بِغَائِمٍ وَمَا أَذَّرَكَ مَا يُرْدِينَ ثُمَّ مَا أَذَّرَكَ مَا يُرْدِينَ يَمْلَأْتَنِكُ نَفْسُ الْيَسِيرِ شَيْئًا وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَقْطُوعَةٌ مِنْهَا E algum